وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد اليوم بفضل الله تعالى كما وعدناكم من قبل معنا لقاء مع أخوين كريمين قد التقيتهما قبل ذلك في رحلة ألمانيا المباركة وقد تكلمنا قبل ذلك عن بعض الموضوعات الخاصة برحلة الشيخ الشيخة بأسحاق الحواني الى المانيا وهم الان ضيفان عزيزان في قطر ونحن الان نتكلم من مدينة الدوحة بقطر الساعة الثالثة بتوقيت قطر الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة الاخوين الكريمين اتت رسائل كثيرة يعني تسألهم عن بعض الاشياء الخاصة بهما والخاصة بالدعوة في المانيا وخاصة برحلة فضلة الشيخ برساق الحويني وماذا بعد رحلته إلى ألمانيا وما الذي حدث بعد رجوعه إلى مصر ولكن قبل أن نبدأ أحب أولا أن أرحب بهما وأقول لهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته هم سيحيون يحيونكم ببعض الكلمات التي يرغبون في أن يصلونها إليكم فأنتم الآن مع أخينا الفاضل بير فوجل أبو حمزة وأيضا مع أخينا الفاضل أبو أنس محمد سيف الدين والكلمة الآن مع أخينا أبو حمزة فريطة السلام عليكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يتلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها الأخوة الكرام في بلدان الإسلامية العربية وغيرها من البلدان أحييكم بتحية الإسلامية وأنا أتمنى منكم أنكم تستمعون إلى كلامنا اليوم ليس فقط تسلية بل أننا نحول ونستخرج منها سويا بعض الحجج وبعض المنافع التي نستطيع بها أن ندعو الناس إلى دين الإسلام لأن بالنسبة لنا بكل صراحة إننا هدف كبير وهذا الهدف أن ندخل الإسلام في كل بيت من بيوت ألمانيا وبالتالي في كل بيت من بيوت العالم وإننا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يترك له بيت مدرد ولا بابر إلا أدخله هذا الدين. ونحن نرى في خصوصاً في هذه الأيام أن الـ أن, الـ أن الكافرين يحاجمون الإسلام ببغض الفكري وترك أفرار كما تعلمون. وأنا أذكر فكذا الكلام الذي قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله. فإذا رفت أن طريق إلى الله لا بد له من عداء قائد علي فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل بهؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لعقدن لهم صراطك مستقيم ثم لعاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثر مشاكرين ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجته وبينات فلا تخف ولا تحزن إن كيد شيطان كان ضعيفا والعمي من الوحدين يغرب ألف من علماء حول إشياتين هذا ما قال الشيخ محمد عبد وحاط رحمه الله تعالى ولذلك أنا ذكرت هذا الكلام بخصوص الكلام في نهاية لما قال الشيخ والعمي من الموحدين يغرب ألف من ألماء هؤلاء الشياطين أننا نعلم وهو يذكر عيدنا الآية من القرآن التي تدل على ذلك وإن جرن لنا لهم الغالبون حتى لأن كثير من المسلمين الآن مع الأسف شديد لا يثقون في أنفسهم وأفتل أو... إذا قلت في يعني في أن... أنهم يستطيعون أن يردوا هذه الشبهات أنا أذكر لكم شيئا الإنجيل ترجم إلى 2500 لغة الكرآن ترجم أو معاني القرآن ترجم فقط إلى 100 لغة وهذا دليل على أن النصارى يشتهدون أكثر في دعوة إلى الله من المسلمين الآن وهذا فقط الكلام في البداية حتى أريد أن أشجع أن أشجع, أن أشجع نفسي ثم ثم ثم ثم أريد أن أشجعكم إن شاء الله وأن أبو أنس إن شاء الله. جزاك الله خيرا وأيضاً أن معنا الكلمة لأخينا أبي أنس وقبل أن يأخذ الميكروفون أخينا بأنس ونبه الإخوة والأخوات المشاركين معنا على البث المباشر على موقع فضلة الشيخ بأسعاد الحواني www.alhewny.org أن يرسلوا بأسئلتهم واستفساراتهم على البريد الإلكتروني الحواني أتياه أو على الصندوق البريد الخاص بالموقع الموجود في الرابط الخاص بالبث المباشر مع أخينا بأنس واللي تفضل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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن أبدأ بكلامي أريد أهنئكم جميعا للرمضان الكريم أسأل الله أن يتقبل من الجميع القيام والصيام وأن يرزقنا بالجنة الفردوس العالى إخواني الكرام طبعا بعد ذهاب الشيخنا الشيخ الفادل شيخ أبو إسحاق الحوين حفظه الله والمجموع الذي كان معه أصحابه كان لنا حزن شديد ومشتاق إليهم والحمد لله الله عز وجل سهل لنا اللقاء من جديد مع شيخنا الفاضل شيخ أبو إسحاق ومع تلاميذه مع شيخ محمد سعد والمتحد وأبناء الشيخ هذا لنا كذلك سرور كما نحن مسرور في لقاء الرمضان الشريف كذلك مبسوط أن الله عز وجل سهل لقاء معهم وأسأل الله الشفاء العاجل للشيخ والحمد لله رأيته أفضل من الذي كان في ألمانيا وبعد ذهاب الشيخ طبعا عملنا دعوية استمر في ألمانيا ولله الحمد وممكن سمعتم بعضكم هنا بعض الأسئلة كذلك يتحدث ماذا يقول الإعلام عنا عن الدعوتنا؟ الحمد للجمعية الدعوة, الدعوة إلى الجنة منتشرة في ألمانيا جدا وقررنا قبل شهور أن نجمع جمعية الدعوة إلى الجنة في مكان واحد وكذلك ينتقل المدرسة وأنا شخصيا أبو أنس من مدينة برونشويك وهي يقع في وسط الألمانيا شمالي. إلى مدينة مونشنغلادباغ الذي سيكون في المستقبل بإذن الله تعالى مركزا لنا لكي نجتمع هنا قواتنا وإمكانيتنا وبالسبب أن عدد المسلمين والسكان المنطقة عدد كثير جدا عشان يكون الدعوة لنا سهلا وأن نكون عملنا من هنا بإذن الله تعالى إلى إلى الناس بطريقة سهولة جدا قررنا أن ننتقل إلى هذه المدينة منشنغ ولكن سبحان الله عندما انتقلنا إلى منشنغ بدأ من المنطقة السابقة نيدرزاكسن يسمونه بدأوا أن يتكلمون عن فرحه بأنني أترك هذه المنطقة وأنتقل إلى منطقة غرب ألمانيا وفجأة وفجأة بدأ عن الصحف منذ عرب أسابيع الصحف المحلية الصحف المنطقية وكذلك الصحف الدولي وكذلك قنوات العلمانية حكومية والأهلية أكبر القنوات بدأ أن يتحدثون عنا عن المدرسة أولا وكذلك عن شخصيتي وكذلك عن شخصية هنا داعية فيير وكذلك عن دعاة الأخرى الألمان الذين يشاركون معنا في الدعوة نعم وفي هذا المجال أردت ان أتكلم أننا فعلنا عمل قسمين وبهذا ممكن أتكلم بعد إن شاء الله دور ثاني الأخوة والأخوات الكرام يعني وصلتنا بعض الرسائل الخاصة بالأخين الكريمين وأيضا الخاصة بفضلة الشيخ أبي إصحاق الحويني منها الرسائل كثيرة جدا تسأل عن صحة فضلة الشيخ أبي إصحاق الحويني وأقول لهم أنه الحمد لله رب العالمين الشيخ الآن في صحة جيدة وأفضل من الأول بعد الرحلة التي كانت في ألمانيا وهو الآن يسير في النظام العلاج الطبيعي في تقريبا في الإسبوع ثلاث مرات على الأقل وإيضا للنظام الخاص بضبط السكر وضبط مسائل الدواء العصاب والحمد لله الأمور تحت في تحسن وتحتاج إلى وقت ما ولكن الأمر كما قلت لكم هو أفضل من الأول بشكل ظاهر ومواضح أسأل الله عز وجل أن يشفي شيخنا وأن يبارك فيه وان يحفظه في حله وترحاله إنه ولي ذلك والقادر عليه أيضا أخ محمد بعث رسالة يقول جزاكم الله خيرا وأعانى الله الشيخ في الرد على الشبهات ومحاربة أمراض القلوب أيضا أخونا مصطفى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الله العظيم رب العرش العظيم أن يتم شفاءكم على خير أن يمد في أعمالكم بالخير للإسلام والمسلمين أيضا أخونا أبو عمر قال جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب وبغرك الله لنا في عمرك أيضا أخ آخر اسمه علي الله قال اللهم احفظ هذا الرجل الفاضل من كل شر مسوء وأنطقي الحق على لسانه ولسان أنثاله والله أشهد أن وأشهد الله وأشهد الله يا شيخ أنت رجل في زمن خلية الرجال منها بارك الله فيك وسددك ورفعك أيضا أبو سلام يقول في رسالة للموقع بارك الله فيك شيخنا وجعلك سببا في هداية شباب المسلمين أيضا أخون أحمد يقول أشهد الله أني أحب الشيخ في الله وأشهد الله أني أحببته من أول ما رأيته وجزاك الله خيرا أخ أحمد وأحبك الله الذي أحببت شيخنا فيه أيضا جاءت رسائل خاصة بأخينا أبو أنس وأخينا أبو حمزة منها الرسالة التي أتت من محمد يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشكركم إخوتي في الله على جهودكم الدعوية المباركة تابعت الحملة الشريرة التي تقوم بها قناة RTL ضد الإسلام وضد أخوينا أبا أنس وأبي حمزة فأبارك لهما صمودهما وأبشرهما إن شاء الله بالنصر وأرجو من الله أن يفضح أعداء الإسلام في كل مكان وأن يتقبل أعمالنا وعمالكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الأخ جزاء الله خيرا اولا لمتابعته لهذا الأمر يعني مسألة من هناك أخ يهتم حتى لو كان جالس في ألمانيا أو في خارج ألمانيا يعني ده هذه مسألة طبعا فيها نوع من المحبة في الله عز وجل وفيها اهتمام بأمر المسلمين فهو يتابع المشكلة التي حدثت لكم في الجرائد الألمانية خصوصا أنا كما علمت أن من أكبر القراءات الموجودة بإستبيلد، بيلد تكلمت عن بشكل يعني وأكبر قناة، آه هذه من القنوات الكبيرة، في في ألمانيا، ااا تكلمت عن بشكل بشكل سيء، فإحنا أولا نحب أن نبين للناس هل العداوة بين آه يعني أهل الإسلام وأهل الكفر هل هي عداوة الآن أم هي عداوة قديمة؟ وهل هذه عذا وسائة يوم في الأيام سيحدث بيننا صلح مثلا طويل الأمد سيحدث بيننا محبة سيحدث بيننا نوع من, من الوئام والسلام أو كما يقول بعد الناس نريد أن يحدث دين جديد اسمه دين الإنسانية هذا باب من الأبواب الباب الثاني أن هناك أناس تتكلمون عن الديمقراطية ويتكلمون عن الغرب وكأنه حامحما الديمقراطية في العالم وأنهم يقومون بالدموقراطية كما أنزلت كما كانت في الكتب وما يفعلونه من هجوم عليكم ومن كذب شديد ستبينونه الآن يبين أن هذه الديمقراطية كسرم العجو وحدث معنا نحن في موقع فضيلة الشيخة بيسحاق كان لنا صفحة على الفيسبوك ثم بدأت الصفحة في الانتشار الانتشار كبير خصوصا بعد رحلة ألمانيا مباشرة تم وقف الصفحة آه، تم وقفة اسمها صفحة باسم موقع الشيخ الحويني تم وقف الصفحة بدون إبداء أسباب أرسلت إليهم وقلت لهم من فضلكم يعني لماذا أوقفتم الصفحة لو كان هناك شيء قمنا به غير مناسب للشروط التي وضعتموها فنحن على استعداد أن, يعني أن نرفع هذه الأشياء التي لا ترغبون فيها ولكن لم يرد علينا أحد تمام كده ورفع الصفحة ورفع الصفحة بالكلية ومعها صفحتين أخ آخرتين لا لا أريد أن أتكلم عنهما لأنهما ليست ليست خاصة بنا أما الصفحة الخاصة بنا صفحة موقع الشيخ الحوين طبعا اتطررت بعد ذلك طبعا كان فيها فيديوهات كثيرة جدا للشيخ روابط كثيرة كل ما يخص رحلة ألمانيا من فيديوهات وصور وأخبار كل هذا حذف من على الإ من على هذه الصفحة والحمد لله قد يعني وضعنا صفحة مكانها باسم موقع فضيلة الشيخ الحويني يعني زودنا كلمة فضيلة بين الاثنين موقع فضيلة الشيخ الحويني هذه هي الصفحة الجديدة لمتابعة أخبار الشيخ متابعة محاضراته متابعة الرابط الخاصة بمواعيد الخطب والدروس وإلى ذلك يعني ف... فطبعا يعني, و... و... و... يعني فقلت يعني أن الأمر يحتاج إلى يعني نوع من الإيه من ال... ال... ال... الرد على ذلك فطبعا مع أخي فوجل الآن بإذن الله تعالى سيبين لنا الكلام عن الحملة الشريضة التي تقوم بها الخنوات والجرائد في ألمانيا ضد الدعوة الإسلامية في ألمانيا فالتفضل. أولا جزاك الله وخيرا تكلمت عن هل هذه أدعوة جديدة أم أدعوة قديمة ونحن نقول طبعا هذه أدعوة قديمة قد قال الله تعالى في صوت البقرة في آية 120 لن ترد عنك اليهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم أي هو هذا هذه هذه آية واضحة جدا ولكن طبعا بالإنصاف نحن نعرفه ونعلمه ونرى في ألمانيا الناس يعني يكاربو مثل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ناس قريبون من الإسلام وناس بعيدون عن الإسلام أي ناس حاقدون جدا ضد الإسلام وناس يعني الظاهر أنهم قريبون جدا من الإسلام وإن شاء الله يدخلون الإسلام كما نعلم معايدن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل أبي طالب الذي حمى النبي عليه الصلاة والسلام طبعا أولا هذا, هذا ماذا يحدث الآن في ألمانيا هم مثلا يتكلمون عن يعني هم بدأوا مثلا في كلام هذه المدرسة الإسلامية هم يريدون أن يربوا الأطفال على فكرة إرحبية مثل ذلك قالوا اولا هذه مدرسة الإسلامية ليست للأطفال وهم يعرفون ذلك بدبت والثانيا نحن نحن كجمع كجمعية دعوة الجنة تكلمنا كثيرا عن الإرهاب وتكلمنا ونقلنا الفتاوى لكبر العلماء الذين يقولون أن هذه مثلاً تفجيرات مثل في وتفجيرات مثلا في في في في, في, في وهذه الأشياء أن هذا لا يجوز تكلمنا عن هذه الأمور بل ماذا يريدون هؤلاء هؤلاء يريدون فقط أن يبعدوا الناس عنا وهذه بشارة من لنا لأن لو ما استطعنا أن نغير شيء لما حاجموا علينا إذا لأن الحرية الديانة هذا كل شيء وهم في أوروبا هورية نجد حرية الديانة كما يقال نجد حرية الدين في وقت الدعف المسلمين إذا استطاع المسلمون المسلمون أن يغيروا أن يغيروا شيئا فبعد ذلك لا نجد ولا نجد حرية الدين إذا هذا الآن البداية بعد ذلك جاءوا سبحان الله بسورة فيلم عني وأنا ممكن 20 أو 21 سنة في ملاكمة ويأكلون من الجمعية دعوة للجنة عيد هذا الملاك من سابقا ويتم بالسورة لي أن لا أعرف من أين هؤلاء نقبوا من أي أرض نقبوا هذا هذه الـ هذه الـ هذه, الـ هذه الصورة أو هذا الفيلم بعد ذلك يقولون اسمه الآن أبو حمزة ويتم بعد ذلك بكلمة بببود يقولون لحنانا ندري هل هذا ابو حم هناك عيد فيلم عن واحد ابو حمزة في أفغانستان ابو حمزة الألماني وهل هذا ابو حمزة؟ هذا ابو حمزة ولكن بعد ذلك يعني يتون بصورة ويعرفون بالدبت أن هذا ابو حمزة ليس أنا لأن الصوت يختلف. هم استطاعوا أن ي أن بفيلم عني قبل عشر سنوات، ولكنهم يزعمون أنهم لا يعرفون أن هذا أبو أبو همزة ليس انا ولحن لا نخاف من هذه الأشياء. لو كنا في أي مكان في أفغانستان أو في أي مكان لكنا نحن هناك، ولكن نحن نحن في مجال الدعوة ونحن نريد أن ندخل الإسلام لذلك محاول يريدون الإسلام في المساجد يريدون فقط الإسلام في المساجد حتى لا يظهر على الإسلام ونحن كلنا لا علينا أن نخرج الإسلام من المساجد إلى الناس حتى يتعرف الناس حتى يتعرف الناس على على هذا الدين على الدين الصحيح الدين الوحيد الذي يؤدي إلى الجنة والحمد لله أنا أقول أنا قلت براء ذلك لل وما كان رد, رد فعل منا طبعا هؤلاء يريدون أن يخوفونا ويريدون أن يخوفوا الآخرين إذا إذا قالوا إذ إذ إذ إذ إذ إذ قالوا الآن هؤلاء يرحبيون وهؤلاء يريدون كذا وكذا وهؤلاء كذا وكذا ونحن نسقط هذا عند الناس كأننا اعترفنا بأن ما قيل عنا صحيح لذلك جئنا مباشرة بالأقوال وقلنا أن هؤلاء كذاب وبر ذلك أعلننا عيد أسماء الصحفيين الذين قالوا ذلك وطلبنا منهم الاعتذار طبعا نحن نعرف هؤلاء مجرمون لا يعترفون ويعتذرون ويقولون نعم نحن كذبنا نحن عرفنا بدبت هذا كذب وهذا ليس الهدف بل إذ كلنا شوف نحن نتسب منكم الاعتذار هذا بنسبة للآخرين الذين نجد ممكن عندهم شيئا من الإقبال عن الإسلام هذا بالنسبة لهم دليل على أننا ليسوا كما يقال عنا ولكن الحمد لله هذا كلام كل شيء لا يضرنا نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء الآخرون يعني دروا أكثر من ذلك أو في عنهم أكثر من ذلك أنهم مجنين وأنهم كذا كذا هذا بالنسبة لي الحمد لله بشارة يعني أنا بشرة هذا بالنسبة لي الحمد لله بشرة لأن مثلا كلا عني وأبو أنس في جريدة بيلت وهي من أكبر الجرائد في ألمانيا كتب هناك هل هذاني خاطراني أم مجنوناني يعني لله أننا مجنون أننا مجنون الحمد لله أن ممتاز يتكلمون أن أننا مجنون أن أننا مجنونون مجانين الحمد لله لذلك هذه كل شيء بشرة لنا ولذلك أنا كل عن المسلمين ولا على بعدكم عيد من ألمانيا أنا كله لكم لا تختبئوا ولن ولن تختبئوا لن تختبئوا لأن هذا كل شيء الطريق إلى النصر هذا كل شيء طريق إلى النصر وإن شاء الله أن أبو أنس أبو غزامة جزاكم الله خيرا لعل هذه هذا الكلام الموجود في الجرائد والمجلات وفي الصحف وفي التلفزيونات الغربية هذه دعاية مجانية لكما ولجميع الإخوة الذين يمارسون الدعوة في ألمانه وأنا سمعت أن في الإسبوع الماضي دخل على الموقع 720 خلال تقريبا اسبوع تقريبا وهذا والحمد لله يعني لا يحدث إلا في المواقع الضخمة الكبيرة لا يحدث في موقع صغير في إحدى البلاد الأوروبية وكما قلت يعني أن المسألة مسألة عبارة عن مدافعة مدافعة بين الحق والباطل ولا بد للمسلمين أن يصبروا وأن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم فإن اتقوا الله عز وجل في أنفسهم وصبروا فإن الله سبحانه وتعالى أليس الله بكافي عبده إن الله ينصركم ويثبت أقدامكم تمام كده إذن هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين. إن الله سبحانه ينصر المؤمنين. فالمقصود ان يعني هذه الدعاية المجانية نشكرهم عليها ونقول لهم مهما فعلتم من إبداء صورة المواطن الديمقراطي أو المواطن الليبرالي أو المواطن الذي يدعي الحرية أو الحكومات التي تدعي الحرية فنقول لهم أنكم كاذبين. وكاذبون وكذبين بجميع أنواعها لأنكم تضحكون علينا تنظرون إلينا بعين الليبرالية بعين الحرية وأنتم في حقيقتكم الحرية لكل شيء إلا للإسلام الحرية لكل مواطن إلا المواطن المسلم لا حتى نكون منصفين بعض المسلمين يأخذون حريتهم ولكن يأخذون حريتهم في ماذا في أي شيء بعيد عن الإيه عن الإسلام. وإن أعطوا للمسلمين شيئا ذا حرية معينة، فهذا نوع من التوازن لا أكثر ولا أقل. أخينا أبو أنس أيضا سيعني يبرز لنا بعض النقاط التي تتحدث في هذا الموضوع، وطبعا هناك طبعا أسئلة كثيرة واستفسارات كثيرة سنتكلم فيها بعد قليل إن شاء الله تعالى وسنعرضها على الأخوان الكريمين وذلك بعد أن ينتهي أخينا أبو أنس من كلمته. يقول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم إن استطاعوا أن يرد ولا يزالون يقاتلونكم في دينكم إن أن يردوكم في دينكم ان استطاعوا وهذا نرى حاليا في ألمانيا كما قلت قبل قليل شيخ محمد أن الناس ليس هذا جديد في هذا زامبل بل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم دائما يوجد أمام الحق مجموعة من الباطل لكن أريد أنبه أن في ألمانيا ولله الحمد أكثر الشعب اصلا ليس لديهم عداوة معنا بل هذه الفئة الصغيرة قليلة الذين يملكون بعض المناصب في السياسة وفي الجريدة وفي التلفزيون هم الذين يهاجمون ماذا فعلوا في أربع أسابيع اولا كتبوا أن أشياء غير الصحيحة كاذبة كما قلتم ثانية اجتمعوا أنصريين يعني أخبثوا الناس في ألمانيا هم من السكران وإنهم ليس الشغل وليس عندهم أي مهمة في ألمانيا إلا السب والشتم على الإسلام والمسلمين كما فعلوها قبل السبعين سنة مع الشعب اليهود في ألمانيا وهؤلاء المجموعة جاءوا إلى أمام المانشينغ لاتر مسجدهم باللحوم الخنازير كان في بداية رمضان وقالوا يعني إزعاجا للمسلمين وغير احتراما على دينهم أكلوا كلهم جماعيا لحوم الخنزير سلام سجق هذه الأنواع لكن هذا لا يضرنا لأن هذه لا نعتبر كالأذى بل هذا دليل أنهم حمقاء وهذا لا يتأثر بإذن الله تعالى في ديننا أو في ثباتنا ثم كذلك الذي حدث فتحوا موضوعات القديمة والعلماءنا في القديم وفي عصرنا هذا ردوا على هذه الشبهات جاءوا بالموضوع حكم المرتد يعني ويدعوننا أنه في خلف المسجد نقطع رؤوس الناس الذين يرتدون في دين الإسلام ثم جاءوا بالموضوع رجم أننا نريد الذي يذني وهو متزوج أننا نعمل الرجم في المسجدنا كذلك يتعون ضرب المرأة بزواج البنات الصغيرة وكذلك آخر شيء كما قال أبو حمزة كذلك قبل قليل أنهم ربطنا مع 11 سبتمبر أن هذا حد وأبو أنز وبير فوقل هم المنظمين ل11 سبتمبر وعندهم علاقات هذه الأمور ونستطيع نرد هذه الأشياء رد ردنا إليهم عن طريق عن طريقتين أو أولا خرجنا إليهم وناقشنا ما هؤلاء أن هذا غير الصحيح وشرحنا لهم ما معنى مرتد وماذا يقصد إسلام الرجم واتينا بالأدلة أن في إنجيل أحداث القديم يوجد كذلك الرجم مثلا مكتوب في أحداث القديم أن الإله رجم بنفسه رجلا الذي جمع خطب يوم الأحد يعني بدلا إلى العبادة ذهب إلى العمل وجزاءه كان إقامه كان أن يكون رجما من الله تعالى ونقول شوف أنتم يعني ترمون يقتلون رجل بسبب خلافه إلى العبادة ونحن نقول إسلام يعني أرحم وأنده ضوابط أشد ولا يعني أي واحد الذي خالف إلى الذهاب إلى العبادة لا يقتل ثم كذلك بالنسبة البنات الصغيرة زواج نحن ما قلنا أبدا أن يتزوج بنات صغير. قلنا إذا وصل سن البلوغ والسن البلوغ في البنات تختلف لكن في كتبك في أهد القديم وإن دين اليهود مكتوب ويطبق إلى يومنا هذا إذا أنتم صادقين في هذا الموضوع إذا اذهبوا وتناقشون مع اليهود وفي دينهم وأكتب هذا في جريدتهم مكتوب في أحد القديم وفي دين اليهود أن الزواج مع بنت الصغير ثلاثة سنين عمرها ثلاثة سنة يجوز بزواجها وهذا بعد اليهود يطبق إلى يوم هذا ولا أحد يتحدث في هذا الموضوع كذلك بدار بالمرأة أنا كثير مرة قلت هذا وحد هذه المرة في في أمام الناس أن والذين حاقدين دين الإسلام وقفت وقلت هل هل تريدون أن أريكم كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المرة استغربوا كيف أريهم ضرب المرة قلت نعم سوف أريكم كيف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بالضرب المرة قالوا كيف كيف قلت أنه لا ضرب ولا مرة واحدة ما ضرب ولا زوجة ولا أمة ولا حتى قيل حيوانا ما ضرب على وجهه إذا هذه كما قلت شيخ كانت طريقة الأول وطريقة الثانية فعلنا على, طول على هذه البحتان العظيم والكذب البيان الصحفية ووزعنا في 12 محطات الألمانية وبعضهم تبعوا وأعلنوا في تلفزيون جزءها وكانوا صادقين يعني, يعني ما حرفوا بياننا ووضعها ثم ثانيا أخذنا القضاء محامين الآن أسبوع القادم بإذن الله نتوقع أن يكون قضية ضد هذا الارتل قناة الارتل خاصة وجريدة بيلث ثم إزاعة من شنجلدبخ 90.1 وكذلك جريدة راينش بوست هي أكبر الجريدة في المنطقة دوسلدورف ونتوقع بإذن الله تعالى سوف نخذ منهم أجر معينة على قصفهم الذي تحدثوا هذا وأنا أعلنتها هنا في ألمانيا أنني من هذا المبلغ الذي يأتي لنفسي لا أخذ شيئا بل أنفق كلها للمسجد وأعلق لوحة أمام المسجد أن هذا المسجد والمدرسة اشترينا بمبلغ التحمى من جريدة والتلفزيون فلان وهذا منهم وليس لديهم نصيب عند الله تعالى وكذلك كما قال الشيخ محمد أخبرتهم ما هي النتيجة نحن رأينا فقط نتائج عجيبة أولا أسبوع الماضي في سبعة أيام دخل أكثر من 720 ألف زائر إلى موقعنا الآن بعض الأوقات موقع الدعوة إلى الجنة .dot أو return لا يمكن تفتح وتدخل إلى الموقع ووضعنا دروس للبيرفوك الأول الصف عشر الألمان غير المسلمين الذين عندهم نراكن أن ينظرون أول درس ما غاية الحياة ودروس لماذا تصبح مسلما وكذلك في هذه الألمان وفي سبعة أيام أسلم عندنا عربة من الألمان بينهم امرأة بغية هي عملت في مكان الفاحشة وهي أسلمت كذلك بسبب تأثير بهذه الجرائد وكذلك جالنا لنا رسالتين رسالتين من اثنين ألمانيين واحد منهم قسيس ذهب إليه الناس وقالوا السمعت عن بيرفوق الأبو حمزة وموقع الدعوة إلى الجنة هم يدعون إلى الإسلام ويتكلمون هذه الأمور هل هم يعني مسلمون خطيرين أم ممكن ننظر دروسهم لأن محاضرتهم جميلة ونستفيد من هذه الدروس قال القسيس أنا سوف أدخل إلى موقعهم ثم أرد إليكم ثم عندما دخل إلى الموقعنا وشاف بعض المحاضرات لنا كتب لنا رسالة وهذه الرسالة قرأت في خطبة الجمعة قبل أسبوعين عندما كتب قال أنا رأيت أنكم شباب يعني شباب خالص نية وإنكم في غايتكم ليس الدنيا كما عندنا في القصيصين غايتنا الدنيا لكن عندكم رأيت أنتم صادقين لا تريدون شيئا من الدنيا بل أنتم تفكرون الحياة بعد الموت وتريدون النجاح الناس من النار وهذا شيء جميل وأشجعكم واستمروا بعملكم هذا كتاب من واحد قصيص معروف في ألمانيا وكان عمره كذلك فوق الستين حاليا ومتقاعد هو والثاني رسالة من كريستوف كريستوف الذي ألماني يعيش في جوترس ومنطقة بيلفيلد في غرب ألمانيا هو كتب رسالة أنه منذ عمره 14 والآن عمره 29 يعني 15 سنة يحارب ضد الإسلام ليلا ونهارا لا يترك أي فرصة كبيرة ولا صغيرة إلا يتكلم عن الإسلام بالسب والشتم والكذب ولكن فجأة بدأ أن يسأل لماذا أنا أهاجم الإسلام لابد أقرى شيئا عن الإسلام عشان يكون في يدي إثبات دائما سمعت من الجرائد من الأخبار أو من الأنصريين لكن في حياتي ما قرأت قط عن الإسلام شيئا والذي سمعت فقط أن في القرآن يجري الدم وفيها عنف وفيها إرهاب وفيها خوف ولا يوجد شيئا من الرحمة ولكن دخلت في, في الانتناد وبحثت عن الإسلام وأول شيء نزلت ترجمة القرآن باللغة الألمانية ثم دخلت إلى موقعكم ورأيت بعض المهاضرات ثم قرأت القرآن الكريم وهكذا مكتوب في الرسالة يقول هذا الكريستوف أنا كيف القرآن حاولني أقل من السعاء إلى الفهم الصحيح أنا خمسة عشر كنت عدوا للإسلام وهذا الكتاب يملك قوة أن يكسر كل أفكار السيء الذي كان في قلبي وفي ذهني ورأيت في الكتاب لا يجري الدم بل رأيت فيها يجري العف والمغفرة بدلا عنف رأيت فيها رحمة والآن أريد أبدأ في رمضان أن أسوم وأنا مبسوط أن أكون معكم وننتظر بإذن الله لأنه سوف يجب كذلك سيسلم هذه الأيام وهو بدأ بالصوم وما نتقش هذا إلى الآن لكن يقول قريب كذلك سيعلن إسلامه وأخيرا كذلك ويقول بقراءة القرآن الكريم أفكار عن الإسلام تغيرت أقل من الساعة يعني كيف نجح القرآن الكريم أي قوة فيها أي تأثير عندما أقرأها كل هذه الشبهات التي كان في ذهني والحق على الإسلام والتحريض على الإسلام انتهى فجأة والآن عرفت نفسي وعرفت أنني أول مرة في حياتي أندى خشوع رجعني خشوع وذل يعني أشعر ذل أمام إلهي وكنت عنيدا وملحدا ومحاربا للإسلام ونتوقع إن شاء الله أسأل الله تعالى أن يهديه قريبا في هذه الشهر المبارك، وكذلك أخيرا قلنا طبعا للسلطات علمانية خاصة الأمن الداخلي زارنا وقالوا ليس لنا أي علاقة مع هؤلاء الجريدة الذين يكتبونه ما نحن ما عطينا لهم أي بيانات هذه كل الأخبار الذين يكتبونهم هذا آتوا بأنفسهم نحن قلنا للسلطات العلمان نحن لا أتنازل عن ديننا لأن أنا لا أستطيع أن أتغير, أتغير أحكام الشريعة أنا لا أتغير هذه الأحكام لا أستطيع أتغير حكم الرجم حكم المرتد وهذه الأمور ولكن أنا كالمواط الألماني والمسلم لا أدعو إلى العنف لا أدعو إلى الانحراف لا أدعو إلى الشتم وهؤلاء الجريدة وهؤلاء الأنصريين والحاقدين على الإسلام دعوتهم بأسلوب جميلة وهم يرمون لنا أحجار ولكن نحن نرد إليهم بابتسامة وندعو الله تعالى أن يهديهم لأنهم قوم لا يعلمون هذا الذي يقوينا وبإذن الله تعالى أتوقع أن الآن منذ يومين انقطعوا بعد عرب أسبوع بلا انقطاع عننا هم بأنفس غلام تركوا كتابة عننا وهم عرفوا أننا رفعنا القضية كذلك إلى المحكمة وأنا أتوقع بإذن الله تعالى أن من شجلة ومنطقة النورث ريم السفلى الغربية يكون في دعوتنا نجاحا كبيرا بإذن الله تعالى جزاك الله خيرا هنا بأنس هناك بعض الرسائل التي وصلت إلينا من من الموقع أخ طارق يقول نحبك في الله محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يا شيخنا الفاضل أجمل ما في هذه اللقاءات في هذه اللقاءات أننا سمعنا صوتكم فنحن مشتاقون إليكم كثيرا ثانيا هل الإخوة الأفاضل سأتون إلى مكة في رمضان حتى نكون في خدمتهم وإن شاء الله تعالى بعد أيام قليلة سيذهب أخينا بأنس إلى, إلى مكة لكي يقوم بعمل عمره هو وبعض الإخوة الألمان جزاهم الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن يوافقهم في ذلك وأن يتقبل منهم هذه الأعمال وأيضا هناك أخ عمر يقول نحن نحبك في الله يا شيخنا والله العظيم أتمنى أشوفك ويقول على شيخ أبي إصحاق ونقول له أحبك الله الذي أحببته توفي أخو نوائل يقول بشأن الملجود الرائع المرذول في سبيل الله نسأل الله عز وجل أن يكون كذلك جزاكم الله خيرا ووفقكم الله إلى ما يحبه ويرضع هناك رسائل أيضا كثيرة من الإخوة والأخوات هناك رسالة من الأخت مهاجرة إلى ربي تقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم بارك لنا في شيخنا أبي إسحق الحواني وبارك لنا في القائمين على الموقع الشيخ محمد سعد وفريق عمل الموقع أنه أتاح لنا اللقاء مع الدعية أبو حمزة وأبو أنس وأهلا بهم في بلاد الإسلام ونتمنى التواصل معهم دائما وننتظر زيارتهم لمصر الحبيبة لنلتقي بهم كنت تقدمت باقتراح دعوة أبي حمزة لمصر أثناء اللقاءات الممتعة في ألمانيا مع أخونا محمد سعد ونحمد الله على استمرار اللقاءات في أي بقعة على أرض الله الواسعة ولي طلب أن تدعو الله أن يرزقني بزوج صالح وأقول للدعية بيرفوجل أنني أرسلت عبر موقعه رسالة لكنني لا أجد الألمانية وثم الرد بالألمانية وأستأذنك بعنوانك الإلكتروني للتواصل معا باللغة العربية وكل عام وأنتم بخير بإذن الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يرزخك بالزوج الصالح وفي نفس الوقت يعني يا أخينا أبي حمزة بإذن الله تعالى سنرسل لك عن طريق الإيميل الموجود لدينا الإيميل الخاص به لكي يعني تتواصلي معه هناك يعني رسائل أيضا كثيرة من كل مكان ولكن قبل أن يعني نذكر هذه الرسائل أتوجه لأخي أبي حمزة وأقول له يعني في أخت تسأل تقول نصيحة هي تريد يعني نصيحة لمن قصر في الدعوة أو فتر عنها بسبب تقصيره أو بسبب ذنوبه. يعني في كثير من الناس يكون منطلقا في الدعاء. ثم فجأة تجد أن قلبه فيه ثق ثقل ثقيل على نفسه. لا يستطيع أن يعني يمارس الدعوة كما كان يمارسها قبل ذلك. بل وإذا مارسها يجد المعاني الإيمانية التي كانت يعني تموج في قلبه وكانت يعني تملأ قلبه فيها خفوت شديد فطبعا هذا التقصير يعني ممكن يكون بسبب الذنوب في المقام الأول وقد يكون بسبب عدم الفهم وقد يكون بأسباب أخرى فنصيحة إلى من وقع في ذلك بسم الله الرحمن الرحيم نسية الأولى في الأعمال الصالحة أنا أشجع كل أخ و... وأخت في الأذكار الأذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء, والمساء. اجعل لكم هذا الوقت هذا مهم جدا الأذكار بعض سرات الفجر وبعض سرات العصر أنكم تجلسون وتذكرون الله في ومثلا في حسن مسلم في بعض الكتب تجدون هناك أذكاء كثيرة هي مهمة جدا ثانيا خصوصا في هذه أيام رمضان حاولوا أن لا تتركوا أي صنة حاولوا ذلك أن لا تتركوا أي صنة وحاولوا يتهدوا أن لا تركبوا أي معصية وأن لا تفعل أي فعل مكروه هذا الأول لأن هذا يساعدكم ثانيا إذا أرادتم أن تدعو إلى الله فأليكم بالدعاء اولا أنا أدرب لكم بعد الأمثلة في يوم من أيام أو كلما كلما دعوت الله أن يجلني من أستطيع أن أدعوه إلى الإسلام فوجدت أحداً كلما أنا لا أذكر مرة واحدة أني دعوت الله أن أن يرزقني بمن أستطيع أن أدعوه إلى الإسلام أو أتكلم مع الإسلام أو أن أتكلم معه عن الإسلام إلا وإني وجدته مثلا في يوم من أيام أنا دخلت القطار في في في كولونيا إلى إلى كونيكسلوف. هذا بالقرب من كولونيا. فدعوت الله أن يرزقني بشخص أستطيع أن أتكلم معا عن الإسلام فنمت أه... و... أنا لعد هذا قبل سنوات وما استطعت أن... يعني ما خرجت من المحطة التي أردت أن أخرج منها فذهبت إلى المحطة الأخيرة وانتظرت و... هناك لمدة وأردت أن أرجع إلى المحطة التي أريد عادة أن أخرج منها وأن أنزل منها كبيل يعني قريب جدا من كبيل الإقلاع القطار دخل بشخصاني ويجلسون مباشر خلفي ويتنفسون بكوة وهكذا ووهد منهم يقول هل هذا عندك كل والقرآن كل والقرآن هل, هل الأشياء عندك كل والقرآن فأنا انتظرت شوية وقلت له شوف إذا حلفت قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك كفر وأشركها ولذلك نحن لن نقسم إلا بالله إذا أقسمنا بالقرآن فعلينا أن ننوي بذلك عيات الله أي كلام الله صفة, صفة من صفات الله فتكلمت معه فوجدت هذا, هذا الشاب سرك شيئا وكان يقسم قل كل أقسم بالقرآن كل أقسم بالقرآن وهكذا فتكلم معه إذا الدعاء هذا الطريق الأولى الثاني عليك لأن هناك بعض الشبهات بعض الناس يجعلون الدعوة صعبة كأن لا يجوز لك أن تدعو إلى الله إلا وأنت عالم من العلماء وطبعا هذا كلام غير صحيح لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط لمن يدعو إلى الله أن يكون عالما أي عالما بجميع العلوم أنه درس مثلا الإسلام عشر سنوات بل اشترط لكل إنسان أن يكون عالما بما يقول إذا إذا أرفت شيئا من الإسلام فعليك أن تتو إلى ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. الآن كيف أدخله كيف أدخل الدعوة مثلا أنا أود أعطيكم مثالا المسلم. لدعوة المسلم لدعوة مسلم كيف لأن المشكلة غالبا كيف أبدأ وك كيف أبدأ المحادثة نعم هذا المشكل طيب أنا أعطيكم مثالا واحدا أنت تتبسم وهتتجند إليك وأنت تقول السلام عليكم وهتقول له لها كيف الحال هل أنتي مستعدة أو هل أنت مستعد؟ فيأتي سؤال أنت تكونه هاي سلام عليكم كيف الحال مستعد؟ ويا ما هذا مستأكِب؟ كيف... ممكن يقول أنا أنا فعلت هذا يكُون إما يأكلون اللي أي شيء مستعد فت... فتقول له أو أو يأكلون نعم أنا مستعد هذه اجوبه جو جو وجوباني اما يقول لست مستعد اما يقول نعم انا مستعد او يقول لأي شيء مستعد اذا قال او إذا قالت انا مستعد فقل لها اي انت مستعد لملك الموت انا لست مستعد انا اريد ان اعمل عمل, عمل صالحة كثيرة. إذن هكذا تبدأ بالكلام وغالبا الإنسان يخشى يقول نعم صح علينا أن نشتهد علينا أن نفعل قال لأي شيء مستعد كل لملك الموت قد يأتي في هذه الليلة وإلي عيدا لذلك علينا أن نكون دائما مستعدين لملك الموت هذا مثال واحد بس الآن الغير مسلمين غير مسلمين هناك قاعدتان أقول دائما اولا إذا لبست ولذلك الملابس الإسلامية مفيدة جدا لدعوة إلى الله مع أن بعض الناس يقرون الأكس يظنون علينا نتشبى بالكفار نحرك اللحى ونلبس ثياب مناسب للكافرين ويظنون هذا مفيد لدعوة لا هذا مفيد لحزيمة النفسية. ولا شيء إلى ذلك أقول لكم أنا لا أقول يعني واجب عليك ال الحجاب واجب واجب عليك الجلبيه معينة لا أو الغطاء لا ولكن أنا أقول هذا مفيد لماذا لأن كل إنسان خصوصا في الغرب الذي يراك بهذه الملابس يتساءل لماذا هذا رج هذا الرجل يلبس هذه الملابس ولذلك هو يريد العجبه هو في وهي في الدولة أنا مرة من مرة كنت في المروة فبجوار امرأة هي يعني المرو مرو مصدودة هي فتحت النافذة وقالت إن يعني أنا أسف عندي سؤال أي دين هذا؟ يعني لماذا أنت تلبس هذه الملابس؟ هذه هي الخطوة الأولى. القاعدة الثانية: الناس يريدون دائما أن يتكلموا عن الشيء الذي يحبونه. إذا إذا رأيت شخص أنت تريد أن تتكلم معه، رأيت شخصا وعنده شيء معين، مثلا ملابس معين. أكيد هو يلبس هذه الملابس لأنه يحب شيء، مثل يحب أو شخص عنده سيارة كبيرة، كله هو هذه السيارة كبيرة أي موديل أي كذا، هكذا تبدأ الكلام، وبعد ذلك تقول نعم جيد هذه السيارة كبيرة ولكن ما الغاية في حياتك؟ أكيد ليس سي هذه السيارة كبيرة، هذا مثال فقط تفهمت؟ هكذا نستطيع نبدأ الكلام مع هؤلاء وهناك سؤالان مهمان في دعوة الغيام المسلمين السؤال الأول ما الغاية في حياتك والسؤال الثاني لماذا لست مسلما عنا وجدت هذا كثير ممكن تدحكون الام. إذا قلت له لماذا لست مسلما لابد أن يجيب أنت مباشرة في الكلام ممكن يقول يعفو لأن أبوية نصرة. إذا أنت تقول له أبوائك نصرة، أب. إذا أنت تجعل أبوائك يختاران لك الطريق إلى الجنة، ما بيك إذا أخطأ أبواك في هذا الاختيار؟ ما ما ما مالك إذا أنت في طريق، لماذا أنت لا تبحث عن الحق؟ لماذا لا تبحث عن الطريق؟ لأن الاختيار والأهم في هذه هيئة الدنيا الاختيار أي دين اختاروا أنا أي دليل هناك أني أفعل كذا وكذا أني أكون نصرانيا أو أي شيء ماذا يقول الناس طيب هذا يعني هذا بالإختصار طبعا نحن استطيع نتكلم عن هذا هذا كثيرا خصوصا كيف داتو الذين يعرفون اللغة الألمانية أنا أنصحهم بمثلا المحاضرة عندنا إن في الموقع الغاية في حياتنا لأن هذا منهج أظن جيد لدعوة غير المسلمين لأن كل شخص خصوصا الغرب يبحث عن الغاية في حياتهم 99% من الناس وعندنا أي حصائيات التي فعلناها يعني بأنفسنا أنها تست يعني ممكن تسع لا يعرفون لماذا يعيشون ويبحثون ولذلك الدعوة في في في الغرب عموما مثمرة جدا لأن هناك منفعتان أولا حول الناس ذاك الدنيا مع إن بعض المسلمين خلاف ذلك بعض المسلمين في البدان الإسلامية العربية ينظرون إلى الغرب نظر الإحتسان والإعجاب ويظنون هناك تتير الدجاج في فمك وهكذا ولكن هؤلاء ذاقوا الدنيا ويعرفون الآن أن الإنسان لا ولن يحصل بالدنيا على سآلتي في حياته بل كما قال تعالى فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنقى نعم ثانيا أغلبية الناس ها ومن آسف ومن عارض الذكري فإن له معيشة دنقة أي وثانيا أغلبية الناس في أوروبا ليس عندهم عقيدة ما معنى العقيدة العقيدة في في في العام الإيمان الجازم الذي لا يتترك إليه شك للمعتقد بصرف النظر نوع اعتقادي حق أو باطل أي إذا وجدنا شخص عنده عقيدة أي إيمان جازم أن مثلا النصراني حق صحيحة، فمن السعب أن يقنعه أن الأمر ليس كذلك ولكن أغلبية هؤلاء لا يعرفون هذا هذا يقول أنا كاثوليكي أنت تقول لماذا أنت كاثوليكي لماذا لست بروتستانتياً لا أدري أبي قال أمي قال أنا أرى الناس في أول لحظة ملحدون ينكرون وجود الله بعد خمس دقائق يثبتون الإلهية ولكن لا يعرفون بعد ذلك يصبحون كاثوليكين بعد ذلك الناس لا يعرفون وهذه منفعتان بأن هناك أكثر من من ذلك ولذلك إن شاء الله الإسلام يدخل كل بيت من بيوت الغرب إن شاء الله أزاكم الله خيرا على هذا الكلام الطيب و كما يقول الشاعر لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذا ديني نقشت حروفه متعدو على كل العناوين بخط بارز يسمو على كل الميادين وإسلامي له عرق له نبض وتكويني وتارات لإسلامي تعايشني تغذيني تبث النور في روحي وتنبض في شراييني أنا أنا ما رملة إلا وتعرفني وتدعوني أنا أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني أنا أنا بالدم قد رويت زيتوني وليموني أنا أنا من أعين الشهداء أستوحي براكيني من القرآن من القرآن ينشدني فيطربني ويهجيني أماما يا دروب الفل شد يدا وشديني أماما يا مخاض النار يا ضرب القرابين، صلاح الدين في أعماق أعماقي يناديني ورايات التي طويت على ربوات حطيني وأطفالي هناك هناك في عمر الرياحين وآلاف من الأسرى وآلاف المساجين تنادي الآية الكبرى وتهتف بالملايين وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني وصوت مؤذن الأقصى يهيب بنا أغيثوني أنا أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا أنا ماذا أكون أنا بلا ربي بلا ديني أنا أنا ماذا أكون أنا أجيبوني أجيبوني أخذنا الفضل أبو أنس الحمد لله يعني أنا أسمع حتى بعد أن أتينا من ألمانيا أن هناك عدد كبير الحمد لله يسلم كل أسبوع والحمد لله أنا سمعت أن أخينا أبي جبريل عنده أيضا مسلمون وأخينا آدم وأخينا حمزة والحسين وغيرهم يعني فأريد أن تبشر المسلمين بما يعني يحدث في أوروبا خصوصا في ألمانيا في الفترة الماضية وأثر ذلك على الغرب في الفترة القادمة. نعم كما أخبرت ولله الحمد في ألمانيا خاصة يعني أنا ستتكلم عن ألمانيا طبعا نسافر كذلك دول الأخرى أوروبية لكن ولله الحمد منذ خمس سنوات كما بدأ جمعية دعوة إلى الجنة بعمله للغاية كما قال أخونا في فوق كذلك نريد نعرض الإسلام في جميع البيوت يعني نبين لهم بأجمل الطريقة وبأسهل الطريقة وبالحجج القوية طبعا حجج القوية لأن المانيا ليس دولة بسيطة عنده طارح كبير جدا في أوروبا آخر شي تارفون شعب الهتلر وماذا فعلوا في العالم وعندهم نزاع وعندهم جهد وعندهم الثقافة والفكر ولكن هذا دليل أن الإسلام أفضل وأحسن وأجمل وأن الله عز وجل أحسن الحاكمين وكذلك رأينا يعني عندنا إحصائيات كثيرة جدا مثلا في منطقة ميونيخ يوجد دعاة في منطقة الشرق ألمانيا مثل درلين يوجد دعاة في شمال ألمانيا بريمين حمبورغ يوجد إخواننا الذين يعملون في الدعوة في مدينة ليفسبرك في مدينة بون في مدينة مونتجميلات لدينا الآن حصل عدد المسجد تقريبا خمسين يوجد لدينا مية وثلاثة عشر خيمة دعوية في مدن مختلفة وأقل شيء في الأسبوع الذي أنا أسمع وشاهد بنفسي أو عند الناس يسلمون يعني يتجاوز عددهم تقريبا ما بين ثلاثة إلى ستة ثمانية عشرة حسب العدد طبعا أهم شيء ليس فقط دخولهم إلى الإسلام بل ماذا يكون بعد إسلامهم هذا نقطة مهمة جدا وفي هذه الحال نحن ضعيفين جدا لأن لا يوجد أئمة والدعات والمرشدين الدين كثيرة في جميل مناطقها ولكن خطوة الأولى أنهم يقبلون وهذا شيء جميل كما قال أبو حامد قبل قليل الناس ليس عندهم أقية وإذا عندهم ليس سوى دوابط أو أي شيء يمسكون بها سهل جدا جدا أن ندعوهم لسم وأنا يعني أرحب كل الأخوة أن يجربونها مع خاصة مع الغير المسلمين ولو كان له جيران منذ السنين ولم يتكلم معه مرة واحدة عن الإسلام يجرب يبدأ بالهدية أجمل شيء ألماني يتأثرون بالهدية ثم تفتحون الموضوع الأسرة لأن في أوروبا نظام الأسرة انتهت ماتت يعني. الآن حصل عندنا أحصائيات أن في ألمانيا كل ليلة في ألمانيا هذا دولة يعني أقدم الدولة واندهم تقدم تقنيا كل شيء واندهم أكثر الجامعات والمدرسين ساتزا لكن في هذه الدولة الألمانية يوميا كل ليلة ثلاثين ألف أطفال يكوننا اختساب من أسرته يعني إما من طرف الأب أو من الأم يكون عليه اختساب هذا الطفل بين ثلاث سنين إلى ست سنوات وهذا أرقام يعني خائفة جدا وهذا إذا نتكلمنا أسرة وفي ألمانيا الأسرة لا يلتقي إلا في حفلة مرة واحدة في السنة في كريسمس خارج الكريسماس الألمان لا يجتمعون لأن عندهم سلة الرحم باقي في السنة ليوم واحد وهناك يوزعون بينهم الهدايا ثم ينطلقون ويتفرقون ولا يجتمعون إلا بعد العام القادم وفي ذلك الوقت ماذا يحدث كثير الناس لا يعرفون حتى لا يريد علاقة حقيقة لا يريد علاقة وهذا يأتي إلى هزيمة النفسية ومرض النفسية وإنما نتحدث أن عندنا ارتباط الأسرة مهمة والك الصغير يحترم على الكبير والكبير يحب الصغير ويسأل عن الأقرباء ويساعد في مساعدتهم بلا أجر بلا شرط ويكون دائما عندهم هذا يتأثر يعني بالأشياء بسيطة جدا يعني كما قال أبو قبل قليل بالسؤال بسيط ماذا يمنعك بدخول الإسلام إذا سألت هذا ممكن الرجل يسلم أو امرأة يسلم تسلم أقولوا علينا نتواصل نتواصل ولو كانت إمكانيتنا قليلة جدا أنا أقارن عمل النصرانيين في داخل ألمانيا لديهم مراكز هم يذهبون إلى مراكز اللاجئين الذين جاءوا من أفريقيا من آسيا وهم في الخيمة في مكان معين يعني ممنوع لهم خروج وهم بعيدون عن المدن. ويعيشون في معسكر سابقا الآن المبشرين والنصارى يرسنون لهم بعصات مجانا ويخذون كل أحد إلى الكنيسة ثم يوزعون لهم تعام ويوزعون لهم مال عشان يجلسون ما هو يقرؤون بعض الصحف من الإنجيل ويعملون عباداتهم في الكنيسة وهم يرسلون من داخل ألمانيا في السنة كم قلت أبو حمد في السنة كم من المبشرين يذهبون إلى عالم الإسلام ليس فقط لعالم الإسلام بل لكن عزوزا وغالبا تسعة, تسعة لا فكروا يا إخوان 9000 ألمان يتعلمون يدرسون أولا اللغة غير اللغة أمهم ثم يذهبون إلى هذه المناطق مثل في الأفريقا في الجنوبية أو في وسط الأفريقا أو في تايلاند أو في بورما في دول الفقيرة جدا ثم هناك يعملون لكي يضلون الناس ويذهبون بهم إلى النار ونحن عندنا الحق وإندنا الطريقة الصحيحة وديننا الرحمة ديننا الواضح جدا ودين وحيد الذي ليس فيها خلاف الخلل بل كلها ثابت مع العلوم الحادث حتى العلوم العلوم الذي آت به كثير من القرآن من الإسلام من المسلمين من العلماء المسلمين على هذا عندنا يعني حزينة كبيرة جميلة جدا وعلينا أن في هذه الحزينة الناس الأخرى ويدخلون معنا في هذه التمأنين والسعادة وأنا أظن هذا العمل بسيط جدا يحتاج فقط جهد وإرشاد من الناس بتوزيع الدي في دي بتوزيع العنوان الموقع الإنترنت بأسئلة بسيطة وبالهدايا بسيطة كثير غير المسلمين يتأثرون جدا جدا أنا دعوت واحد ألمان إلى الطعام وبالسبب تعم أسلم هذا الرجل أنا دعوت واحد أهديته له قهوة وبالسبب هذا القهوة فتحت الموضوع الإسلام ثم أسلم يعني نحن لا ندري من وكيف ومتى سيسلم لكن علينا أن نحاول نحاول ونحاول والله تعالى أخبرنا أن هو سوف يهدي من يشاء ويدل من يشاء ولكن نحن لا ندري علينا فقط تبليغ هذه الرسالة وما علينا إلا البلاغ المبين وأظن بإذن الله تعالى هذه الأيام نحن في ألمانيا نتوقع لأن أحسائيات الحكومية الألمانية كذلك يتكلم هذا الجريدة الذي منذ عرب أسابيع يتكلم هذه الموضوع كلها خوف أن الإسلام سينتشر وهذا الواقع أنا لا أستطيع أن أتغير هذه الواقعة ليس هذا بجهودي أو بجهودي في فوق هذا حصلنا بل هذا وعد من الله تعالى أن العالم كل مكان سينتشر الإسلام وهي دليل اليوم ونرى بعيننا والبشرة النبي صلى الله عليه وسلم نرى والحمد لله أحمد الله تعالى وأشكره أننا جزء من جنده ونستطيع نختم دينه لأن هذا أجمل رتبة وأجمل الشرف وأحسن العزة وأي واحد يعمل في هذا المجال سوف يشعر ويشعر سعادة كيف يرى الناس يعبدون الله تعالى ولا يشركون به شيئا ويخوضون بالتوحيد وعلى هذا يقول احصائيات الألمانية أن بعد عشر سنين إذا استمرنا بهذا العمل الدعوي أن أكثر السكان الألمانية أكثر من خمسين بالمئة سوف يسلمون بإذن الله تعالى وأنا أثق بهذا التقارير وأدعو الله تعالى أن يحفظنا من حاقدين لأعداء الإسلام لأنهم يحاولون كيوذ كثيرا جدا أشياء كاذبة جدا يتكلمون عن النبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالقصص الكاذبة يأتون بتحريف الآيات القرآنية لا يوجد هذه الآيات الذين يدعون أنها من القرآن يأتون بالقصص الأعمال البعض المسلمين أنهم في الإيران مثلا الذي حدث قريبا بهذه الأشياء فقط تشويش الصورة لكن الحمد لله الحق سوف يكون فائز وسوف يكون دائما واقفا والباطل سيزول بإذن الله تعالى وعلينا العمل والنتيجة بيد الله تعالى لا يهمني لا يهمني كما كذلك إخواننا في دعوة يقول لا يهمنا كم عدد أسلم ممكن نحن نشتغل في مجال الدعوة عشرين سنة ولا يسلم أحد هذا لا يهم الأهمنا هل نحن بلغنا هذه الرسالة هل عتينا كل جهد وهل جادلنا بأحسن الطرق أو نمنا وأكلنا وشربنا وفقط ناقشنا أخطاء الناس وشتمنا وكلمنا بالكلمات غير جميلة أو بأسلوب غير حسن وهذه أهم شيء لأن نحن نعرف أن الهداء بيد الله يهدي من يشاء ويدل من يشاء ولكن أين موقفنا أين جهودنا كم من وقتنا من جسمنا من قوتنا من أهلنا من مالنا أهم شيء مالنا كذلك نقدم لهذه الرسالة نقدم لدين محمد صلى الله عليه وسلم هي أحسن الدين وأصح الدين وليس دين بعده مقبول والذي يأتي خارج الإسلام يوم القيامة لا يقبل الله تعالى منه وهو سيكون يعني من الخالدين من النار وعلى هذا لا يهمنا العدد يهمنا تبليغ الرسالة طريقة التبليغ ويهمنا إلى ماذا ندعو أن ندعو إلى التوحيد إلى عبادة الله تعالى أن لا بالله تعالى شيئا وندعو إلى اتباع السنة ونصحه التفاهم الخاطئة وكذلك ندعو إلى تطبيق السنة لأن كل الخير سنجد بإذن الله تعالى في سنتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي أرد أن أقول جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكما سمعنا من أخينا بأنس عن هذه المبشرات جزاكم الله خيرا وأحب أن أقول أن من معتقد أهل السنة والجماعة في معاني أسماء الله وصفاته أن الله عز وجل لا يخذل من توجه إليه بصدق وتوكل عليه واعتمد عليه فإنه لم يحصل في تاريخ البشرية منذ أن خلق الله هذه الأرض أن نبيا من الأنبياء أو عالما أو داعية أو مجاهدا أو مجتمعا أو دولة أو غيرهم توكلوا على الله وصدقوا الله واعتمدوا على الله وتركوا جميع الناس من أجل الله ثم خزا الله هذا لا يعرف التاريخ أبدا بل من فهمنا لمعاني أسماء الله وصفاته أن كل من توكل على الله واعتمد عليه وترك من سواه من الخلق فإن الله لا يخذله بل سينصره كما قالت تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين فإن هذا من معاني أسمائه وصفاته فالله عز وجل بما له من الأسماء الحسنة والصفات العلى كتب النصر والغلبة لأهل الحق من أوليائه الصالحين والمصلحين وكتب المهانة والذلة على أعدائه من الكافرين والمنافقين وهذه سنة لا تتخلف إلا إذا تخلفت أسبابها فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. وهذا النصر له صور عديدة فليس النصر محصورا في انتصار المعارك بل قد يقتل النبي أو يطرد العالم أو يسجن الداعية أو يموت المجاهد أو تسقط الدولة والمؤمنون منهم من يسام العذاب ومنهم من يلقى في الأخدود ومنهم من يستشهد ومنهم من يعيش في كرب وشدة واضطهاد ومع ذلك يكون كل هؤلاء قد انتصروا بل حققوا نصرا مؤزرا وتحقق فيهم قول الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وليس لأي مؤمن أن يقصر معنى النصر على صورة واحدة بأن يجعلها هو الانتصار في المعارك وفي الحروب فقط بل من تكلم بذلك فإنه لا يدري ما معنى النصر في الإسلام ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان بل أن نوح عليه السلام دعا قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فمن الذي كان معه هناك روايات يعني منها رواية إسرائيلية يقولون معه خمسة عشر ومنهم من قال معه خمسة وعشرون ومنهم من قال أكثر من ذلك بقليل تسعمية وخمسين سنة ولم يكن معه إلا خمسة عشر فماذا فعل نوح دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل وإلى نفس الشرك. وإلى التخلي عن الظلام والدخول إلى النور فما كان منهم إلا آمن منهم عدد قليل والنبي الذي يأتي يوم القيامة وليس معه أحد ماذا فعل اتجه إلى الله عز وجل بكل ما لديه وفعل كل ما في وسعه وهذا هو المهم أن نفعل كل ما في وسعنا وألا لن وألا وأن, وأن فإن الله عز وجل سائلنا عن هذه الأمانة وهذه الأمانة هي الدعوة إلى الله عز وجل ألا يكفي أن يكون بجوارك وأن يكون وأن تكون بجوارك أيها الأخت امرأة مسلمة لا تعلم شيئا عندين الله عزوجل؟ ألا يكفي لك أيها الأخ أن يكون بجوارك رجل مسلم لا يعلم شيئا عندين الله عزوجل؟ ماذا تقول لربك إذا سألك ماذا فعلت في هذا الرجل ماذا قلت له بأي شيء نصحته؟ أليس مسلما مثلك؟ أليس رجلا مثلك؟ أليس سيسأل يوم يوم القيامة يوم القيامة مثلك؟ فلا بد لك أن تساعد أخاق ولابد لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأنا أحب لنفسي أن يرضى ربي عني وأن يدخلني الجنة وأن أكون مثالا للمسلم الصادق الصدوق وأن أكون مثالا للمسلم الذي قيل عنه أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أن أكون كما يعني يفعلوا يعني كثير من أهل العلم الذين يوضحون بأوقاتهم ويوضحون بأموالهم في سبيل نصرة دين الله عز وجل وفي ونكون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل كم أنفقت من مالي كم أنفقت من وقتي المسلمون الآن يتكلمون عن انقطاع الكهرباء يتكلمون عن عدم جودة التكييفات يتكلمون عن انتشار التلفونات الصينية في البلاد وفي الأسواق يتكلمون عن ماذا تفعل إسرائيل في الفلسطينيين يتكلمون عن أشياء كثيرة منها أشياء مهمة وأشياء ليست مهمة ولا ليس لها علاقة بالأهمية بأي شك كان فأيها المسلمون استيقظوا أنتم لم يطلب منكم أن تتكلمون عن التلفونات الصينية ولا أن تتكلمون عن انقطاع الكهرباء ولا أن تتكلمون عن مثل هذه الأشياء أنتم مطلوب منكم كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون والعلماء يقولون إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون الله عز وجل طلب منكم أن توحدوه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة كم من المسلمين لا يقيم الصلاة كم من المسلمين لا يؤتي الزكاة كم من المسلمين لا يصوم شهر رمضان كم من المحلات تفتح في بلاد المسلمين في نهار رمضان ويأكلون جهار النهار أيها المسلمون نحن من أسباب تأخر الإسلام نحن والله كله إنسان فينا لو أراد أن يتكلم عن نفسه ويقول أنا سبب تأخر الإسلام وتأخر وصول الإسلام إلى الناس لماذا تخلفنا؟ تخلفنا لأننا تركنا ديننا تركناه لمن؟ كل إنسان منا يقول آه الشيخ أبو سحق سيقوم بالدعوة إلى الله والشيخ فلان الفلاني سيقوم بالدعوة إلى الله وفي ألمانيا سيقوم أبو أنس وابو حمزة وفي بريطانيا سيقوم يوسف إستس وفي إنجلترا سيقوم بلال وف... ما هذا؟ ما هذا الخبل؟ لا أحد يقوم عنك بواجبك كل منا مسؤول أمام الله عز وجل يكفي أن كل منا في أسرته مسؤول عن أسرته كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته ليس مسؤول عن أكلهم وشربهم الأكل والشرب لن يحاسبك الله عنه ولكن يحاسبك أنك لا تضيع من تعول. كفى بالمرء إثمن أن يضيع من يعود يضيعهم ايت لهم بالطعام والشراب ولكن ليس لا تأتي لهم بالجتو لا تأتي لهم بالفواكه تبني لهم بيوتا ولكن علمهم دين الله عز وجل ستسأل يوم القيامة عن دين الله عز وجل يوم القيامة يوم يفر المرء من أبيه وأمه وأخيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه هذا الولد وهذه المرأة وهذه البنت لن تنفعك يوم القيامة بل تفر منك إلا إذا كنت ربيتهم على دين الله عز وجل ستأخذ من ورائهم حسنات كثيرة حسنات كالجبال الله أيها المسلمون أنا أنصحكم لانصح نفسي أولا وأنصحكم لله عز وجل أن هذه فرصة لن تعود الدنيا مزرعة الآخرة فمن كان منا حريصا على الآخرة فلا بد أن يسأل نفسه هذا السؤال من أنا وماذا أعمل ولأي شيء أهدف ما هو هدفك هدفك بناء البيوت هدفك شراء السيارات هدفك تعليم الأولاد هدفك ماذا هدفك هدفي أن يرضى ربي عني والله عز وجل يرضى عن عباده المؤمنين فإذا تحققت فيك معاني الإيمان بالله عز وجل إذا تحققت فيك معاني الإيمان بالله عز وجل الله عز وجل يرضى عنك وكيف يرضى الله عنك وأنت لا تكلم أقرب أقربائك بل كثير من المسلمين لا يكلم أمه ولا يكلم اخته ولا يكلم خالته لا يكلم أقرب أقربائه إلا في الآيات في صلة الرحم عندهم عندهم فجوة كبيرة كيف بكذا وبكذا, وبكذا وبكذا فهذا الأمر يحتاج منا إلى وقفة مع النفس إلى صدق مع النفس إذا صدقنا الله عز وجل الله عز وجل سيعطينا ما نريد وأختم بهذا الرجل الذي أتى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يسلم فلما النبي صلى الله عليه وسلم كان يوزع الغنائم وهو ما زال قادما جديدا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي له بعض الغنائم تشجيعا له لأنه أسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما على هذا تبعتك يا رسول الله ما على هذا تبعتك إنما تبعتك على أن يصيبني سهم ها هنا وأشر إلى عنقه فأقتل فأدخل الجنة يا رسول الله ما على هذا اتبعتك إنما اتبعتك على أن يصيبني سهم ها هنا فأقتل فأدخل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق إن تصدق الله يصدق فبعد انتهاء المعركة أتت المعركة فدخل هذا الرجل المعركة وبعد انتهاء المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر فيه فلما انتهت المعركة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرى أين ذهب هذا الرجل فقال أين أخيكم فلان فذهبوا فأتوا إلى فلان فوجد فوجدوه مقتولا مصابا بسهم في عنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله صدق الله فصدقه الله عمرو بن الجموح أراد أن يدخل إلى المعركة أن في سبيل الله وكان عنده عرج في, في, في رجله فيقول له أبناؤه يا أبتاه ليس على المريض حرج وليس على الأعراج حرج فقال لهم إني أريد أن أستشهد في سبيل الله. فسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم اتركوه. فلما دخل المعركة قتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت عم بعرجته في الجنة. إني رأيت عم بعرجته في الجنة. رجُد صادق. فإذا كنا صادقين لسنا منافقين، لسنا كذابين، لسنا مدعين، لسنا مستسلمين. إلا أن نكون مستسلمين لله عز وجل فالله سبحانه وتعالى سيعطينا ويرضينا ونسأل الله عز وجل أن يعطينا ويرضينا وأن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا وأن ينفع بنا وأن يجعلنا من الذين يعني يقولون ولا يفعلون بل يجعلنا من الذين يقولون وأول من يفعلون ويعني أنا آسف لحرارة هذه الكلمات ولكن يعني الواحد عندما يعني ذهبنا إلى المينة وجدنا كثير من الناس يعني منهمكون في الشهوات ولكن لا يعرفون كلمة عن الإسلام وللأسف الشديد كثير من المسلمين يذهبون هناك ينفقون أموالا ضخمة أقول لكم أن رجل أراد شراء ستة بسكليتات درجات بخارية اشترى الواحدة بخمسة ألاف يورو يعني ستة خمسة تلاتين ألف يورو اشترى درجات ثم لن يأخذها إلى بلده مرة أخرى ما هذا, ما هذا الخبل 30 ألف يورو لتنفق على مسجد طوال العام انفقا تاما من طعام وشراب وإذا ذهبت هذا الرجل لتقول له إننا نريد لهذا المسجد في ألمانيا مثلا أن تساهم بأي شيء في كتب مثلا تعرف الناس بدين الله عز وجل أو ما خلاف ذلك يقول لك أبشر أبشر يعني لن تجد شيئا للأسف الشديد ما هذا الخبل وما هذا الخطل إننا نوجه يعني الكلام لكل المسلمين في كل مكان إخوانكم في أماكن كثيرة في بلاد العالم ليس في ألمانيا وحدها بل ألمانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وبريطانيا وفي جميع بلاد أوروبا وبلاد أمريكا الجنوبية وفي أفريقيا وفي آسيا وفي استراليا في كل هذه الأماكن يحتاجون إلى دعم ليس لدعم ماليا فقط ادعموهم بالكتب ادعموهم بالدعاء تذكروهم وقبل أن تدعموهم بالكتب وبالدعاء وأن تتذكروهم تذكروا أنفسكم أولا فإن في كل يوم ينادي ملكا اللهم أعط ممسكا تلفا واعط منفقا خالفا فمن منكم يريد أن يتلف ماله ومن منكم أن يريد أن يعطيه الله عز وجل وينفق عليه يعني قبل أن, يعني أن نختم يعني كلمة أخيرة لإخواننا الأفاضل لمن يستمعون إلينا ولمن سيستمعون إلينا بعد ذلك إن شاء الله ونبدأوا بأخينا الفاضل أبو حمزة.يا اللي خاطر الكرام في الـ في الـ في ختام هذا اللقاء أولاً جزاكم الله خيراً ونسأل الله أن يجعلنا من الذين يعملون ما يقولون الحمد لله. وأنا أريد أن أقول لكم في النهاية شيئا مهما جدا هذا قول يحيى بن معين لما قال أذب وأن السنة خير من الجهاد في سبيل الله لماذا أقول لكم هذا؟ أقول لكم هذا لأن السنة هي طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأن أن ندافع عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت. أحمر الأموا، وأنا أتمنى أننا نتسلح نتسلح بالعلم الذي يفيدنا في دفاع النبينا لله سلامة. هذا قولنا قول قولي في الأخير سبحانك وبحمدك وشرور الليل إلى عند الشرور الليل إلى عندك استغفرك واتوب إليك. بقول أخيرا اللهم صحي قلوبنا من النفاق. اللهم تحر أعمالنا من الرياء من يا رب العالمين وكذلك أشكر هنا للشيخ محمد سعد الذي رتب هذا البرنامج جزا الله خيرا جزيلة وكذلك أنتم مستمعون الكرام الذي في هذا الوقت في وقت الصحور الآن تجلسون أمام الشاشات وتسمعون هذه جلسة جزاكم الله خيرا أسأل الله تعالى أن يتقبل منكم الأعمال الصالحات في رمضان وخارج رمضان من القيام والصيام وكذلك أدعو الله تعالى أن يعالج الشيخنا الشيخ الكرام الشيخ أبو إسحاق الهويني حفظه الله وكذلك كما لا أحتاج أن أزيد كلماتي على كلمة الشيخ محمد نحن نريد نشعر أنكم بأرواحهكم بدعائكم بمالكم وبأهدافكم معنا بهدف واحد وهذا الهدف واضح جدا أن, أن نحصل كلنا إلى مرضاة الله تعالى وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل والصحب الأجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله الأخوين الكريمين أبو حمزة بيرفق على هذا اللقاء الماتع وكذلك جزى الله خيرا أخي الكريم أخونا أبو أنس محمد سيف الدين على هذا اللقاء الماتع ويعني قبل أن من اللقاء كان هناك أخ من السعودية أخ مصري اسمه طارق جزاو الله خيرا تفاعل معنا وقال أن يعني أرسل إلينا رقم تليفون وقال أن الإخوة لو أرادوا أن يذهبوا إلى العمرة فهو يعني يريد أن يتصل بهم أو يتصلوا به على الرقم الذي ذكره وقال حتى أكون في شرف خدمتهم وأن يكون هذا من باب إدخال السرور على أخي المسلم نقول له جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وهناك تعليقات كثيرة يعني منها أبو أروى قال جزى الله الموقع وصاحبه والعاملين عليه خيرا خير الجزاء وجعلكم الله جميعا كالصب النافع للإسلام وأهله وأرجو أن تبلغوا سلامي لشيخنا الجليل وسؤالي الدعاء لي منه وهناك أسئلة جزاك الله مثل أخي أبو أروى وهناك طبعا استفسارات كثيرة وبعض الأشياء يعني التي يعني الأسئلة وغيرها ولكن الوقت قد تأخر وكنا يعني المفترض أن يكون اللقاء لمدة ساعة ولكنه الحمد لله زاد على الساعة والنصف ولا أملك إلا أن أقول أولاً إذا أحببت أن أشكر فأشكر ربي عز وجل على أن يعني مكنني من يعني هذا البرنامج وأن أحاول أن أوصل صوت إخواننا الموجودين في ألمانيا وفي غيرها. إلى جميع المسلمين في العالم وفي نفس الوقت أشكر شيخي الفاضل وأستاذي ومعلمي كل خير فضلة الشيخ أبي إسحاق الحويني جزاه الله خيرا عني خير الجزاء وأسأل الله عز وجل أن يجعل عمله معي في ميزان حسناته وأن يبارك له في كل شيء يبارك له في خطواته وأن يبارك له في أولاده وأن يبارك له في ماله وفي زوجاته وفي كل ما يعني لديه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما وأن يحفظه في حله وترحاله وأن يسبغ عليه نعمه الظاهرة والباطلة وأشكر أيضا جميع الإخوة خاصة الجنود المجهولين في الموقع الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل إيصال كلمة الحق إلى المسلمين في كل مكان والحمد لله الموقع تقدم من يوم إلى يوم ويعني يكفيهم الدعاء الذي يأتيهم من الناس وأيضا قبل مع أنهم لا يعرفون عند الناس ولكن الله عز وجل يعلمهم ويكفيهم شرفا أن الله سبحانه وتعالى يعلمهم ويعلم, ويعلم جهودهم ونسأل الله عز وجل أن يبارك لهم في هذه الجهود وأن يغفر لهم وأن يحفظهم وأن يعفو عنهم وأن يجعل هذه الجهود في ميزان حسناتهم الإخوة والأخوات الكرام آه يعني آه أنا أحببت أن أشكر مرة ثانية الأخوين الكريمين الحبيبين إلى قلبي والحمد لله يعني أنا لم أكن أعرفهم قبل وصولي إلى ألمانيا مع فضلة الشيخ مرافقا له في الرحلة العلاجية بل الرحلة الدعوية الرائعة التي كانت ظلت حوالي 80 يوم من بداية من 28 أربعة 2010 إلى 16 سبعة 2010 وعشرة الحمد لله تعرفت عليهم وصارت بيننا علاقة خوية محبة في الله سبحانه وتعالى أشكرهم مرة ثانية وأقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين